فتات الخيريا فتات الخير فتات الخيريا فتات الخير فتات الخيريا فتات الخير فتات الخيريا فتات الخير شبكه فاتت الخير يا املا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحضورك بعزتنا بسنتنا فاتت الخير يا املا مسير دعوتنا وتقيد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحضورك بعزتنا في العلاقي من وتحذرك بسنتنا سنتنا سنتنا, سنتنا شد العزم واصبري لنرسم درب رفعتنا لنرسم درب رفعتنا, درب رفعتنا علما لنكشف زيف ظلمتنا فاتات الخير يا امل ان تنير مسير دعوتنا وتوقيد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحضورك بعزتنا بسنتنا فاتات الخير يا امل مسير دعوتنا وتوقيد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحضورك و تسمو في العلاقي يمن وتحذرك بسنتنا سنتنا سنتنا, سنتنا و بدت دعوة الغراء لتجلو عهد دومتنا وتلي من بعد اسماه يستيروض صحوتنا وتلي من بعد اسماه يستيروض صحوتنا تتل خيريه دعوتنا وتوقيد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحضورك بعزتنا وتسمو في العلاقي يمنا وتحضورك بسنتنا فاتات الخير يا امل ان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحضورك بعزتنا وتسمو في العلاقي يمنا لاتنا سنتنا وكوني بدرنا الوقادا بدرن في اظلام حيرتنا في اظلام حيرتنا ما فيك نامل كي تمضي ترفع رايه القراني تحضورك بعزتنا وتسمو في العلاقي يمنا وتحضورك بسنتنا فاتات الخير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني بعزتنا وتسمو في العلاقي يمنا وتحضورك بسنتنا سنتنا سنتنا, سنتنا وفيك اوغادانثبيت صدق <تصفيق> عزمتنا فبث الخير صابره ليعلو صوت دعوتنا وفي كين قارع الاوغادانثبيت صدق عزمتنا فبث الخير صابره ليعلو صوت دعوتنا صوت دعوتنا صوت دعوتنا صوت دعوتنا صوت دعوتنا فتات الخير يا املا فتات الخير يا مسير دعوتنا وتوقد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحضورك بعزتنا وتسمو في العلاقي بسنتنا فاتات الخير يا امل مسير دعوتنا وتقيد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحضورك بعزتنا وتسمو في العلاقي بسنتنا سنتنا سنتنا, سنتنا No uh -huh.